وارتياد السمو يحتاج الى جهد ومصابره والى احتمال ومنقبه وان السهل يحسنه كل الناس ولكن ما كل الناس يحسن صناعه الامجاد ولا طلب العلو ولا ارتقاء السمو ولا استشراف القمم انما هذا ليس للأقزام إنما هم لأصحاب العلو والسمو من البشر ممن نذروا أنفسهم وعاشوا حياتهم لقيمهم ولدينهم وإن من هذه القمم العالية التي يسعى إليها كل مسلم أنا الليل وأطراف النهار أن يفوز بجنة الله عز وجل التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار والجنة شاقة وصعبة بالرغم من أن طريقها ميسور وصعوبة الجنة ليس في الطريق ولكن صعوبة الجنة في النفس التي تسلك هذا الطريق ولذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات والجنه التي حفت بالمكاره والسلع الغالية إنما حفت بالمكاره التي لا تميل إليها النفوس طبعا ولا تقدر عليها الارادات والعزائم امضاء وقوتها ولذلك الطريق إلى الجنة وإلى الخلود وإلى الرضوان الجنة التي وصفها الله جل جلاله في علاه بأنها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هذا كلام لا يزاد لعظم هذا الوصف الحور العين يقفنا تقف جميع الحور العين في الجنة على انهار الجنة صفوفا يغنين بأصوات لم تسمع البشر مثلها يقولنا نحن الناعمات فلا نبأس أبدا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا ونحن الخالدات فلا نموت أبدا يسمع الناس أصوأ صوتا والحور العين يتغنينا ويترنمنا بهذه الكلمات الجنة التي جاء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسفل أهل الجنة منزلة أجمعين وما فيهم سافر أي أهل الجنة مهما كان أقلوا أهل الجنة وعدناهم ليس بدني ولكن في الرتبة وفي المنزلة قال من يقوم على رأسه عشرته ألف خادم مع كل خادم صفحتان صفحة من ذهب وصفحة من فضة ومع كل صفحة لون لا يوجد في الصفحه الأخرى مع كل صفحة لون عشرة آلاف كل واحد يحمل صفحتان كل صفحة فيها لون من الطعام ليس في الصفحة الأخرى قال يأكل من آخره كما يأكل من أوله ويجد لذة في آخره ما لا يجد في أوله إذا كانت هذه الجنة بهذا الوصف وبهذه المكانة وبهذه المنزلة فالطريق إلى الجنة من رحمة الله بعباده سبحانه أنه أبان لهم الطريق وبين لهم السبيل وهداهم إلى التي هي أقوى بين لهم طريق الجنة فالقرآن من قرأه وجد الجنة مقرونة بأوصاف أهلها وخصال أصحابها أصحاب الجنة أصحاب اليمين السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سر الموضون متكين عليها متقابلين يصفهم ويصف أعمالهم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة, نظرة النعيم إن الأبرار أي أهل البر وأهل الطاعة وصف الله الجنة وبيّن للناس طريقها ما أقام على عباده سبحانه الحجه عليهم جميعا واول سبيل يدخل الناس الجنة الإيمان الصحيح والاعتقاد السليم والتوحيد الخالص لله عز وجل فلا أوثان ترجى ولا قبور تدعى ولا الصالحون يغيثون إنما الأمر كله لله ولا ولا ولا أحد غير الله يعلم الغيب الاعتقاد الصحيح. إنهما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال عن المشركين لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا الإيمان الصحيح الاعتقاد الكامل والتوكل التام واللجوء الصادق لله عز وجل في كل صغيرة وفي كل كبيرة أن تعتمد على الله في أرزاقك أن تدعو البشر البشر ضعيف وربك قوي البشر عاجز وربك قدير البشر فقير وربك غني لماذا ترجو المخلوق وتسأل, وتسأل الميت وتستغيث به أو تعتقد في شيوف أنهم يعلمون الغوي أو أنهم يهدون الذرية إلى غير ذلك من المعتقدات الفاسدة التي لا تليق بمسلم والتي تقطع الطريق على الجنة تماما ان أكثر ما يدخل الناس الجنة وأقوى ذلك درجة ورتبة التوحيد قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق اين التوحيد أين البطاقة؟ التوحيد هو صحه الاعتقاد الصحيح حتى ولو اجترح المجترح معاصي واقترف موبقات وارتكب كبائر تنقص من الإيمان وتقلل من التوحيد وتقدح في الاعتقاد ولكنها لا تذهبه بالكلية ويبقى التوحيد وأصل الملة وأساس الدين وقوام الشرع وأساس الدين ورأس الشهادة والأمر لا إله إلا الله التي تعني أنه لا يعبد ولا يعظم ولا يجل ولا يرجى ولا يسأل ولا يطلب ولا يلجا ولا يستغاث إلا لله جل جلاله أن تنزل العيب أن منازل العبودية وأن تنزل نفسك منزلة العبودية وأن تجل ربك وما قدر الله حق قدره ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة المشهور أنه يؤتى بعبد وقد نصب ميزانه وسجلان ذنوبه مد البصر السجل منها مد البصر يؤتى به وجلا مشرقا خائفا يقال هل لك من عمل صالح يقول مالي من عمل صالح قد ارهبه الموقف وروعه المشهد فإذا بالله يقول إنك لدينا اليوم لا تظلم يؤتى ببطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله إنه حقق التوحيد وإنه غار على الدين وإنه غار على التوحيد يؤتى بلا إله إلا الله في بطاقة صغيرة فتوضع لا إله إلا الله وهو يقول وما تغني البطاقة مع السجلات فتوضع البطاقة على كفة الحسنات فترتح البطاقة وتطيش السجلات فيدخل بها الجنة التوحيد يدخلها التوحيد هو الذي يدخل الجنة من حقق التوحيد دخل الجنة حتى ولو دخل النار وفي الحديث حديث الجهنميين كما في البخاري أن بعض الناس يدخل النار وبعد أن يدخل النار ويمكث فيها على قدر ما فعل من الذنوب والمعاصي يتحقق الوعيد الذي, وعد الذي تهدد الله به عباده من زنى من سرق من فعل كذا يؤتى ثم, ثم يؤتى بعد ذلك وقد خرجوا من النار وعلى وجوههم سفع النار وعلى وجوههم سفع النار في بعض الروايات ورد في بعض الروايات وكأنهم ضرب من ضروب نبات رقيق أبيض من كثرة ما أصابه وسفع النار في وجوههم فيدخلون الجنة ويصب عليهم ماء الحياة على أسوار الجنة فينبتون كما تنبت الحنطه في مجرى السير ثم يدخلون الجنة وعلى وجوههم آثار حق مكتوبا على جباههم الجهنميون أي الذين كانوا في جهنم وجاءوا إلينا ثم في الجنة تتبدل يتبدل, يتبدل البؤس إلى نعيم والحريق إلى دعا والوجوه الكالحة إلى وجوه النيرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم التوحيد هو الأساس الذي يدخل الناس الجنة ثانيا بعد التوحيد مباشرة أكثر ما يدخل الناس الجنة كل الأعمال الصالحة فقوام وخلاصة أمر الجنة في أربعة إيمان يعتقد وعمل صالح, وعمل صالح يفعل ومجانبة شرك ومعاصي من حقق التوحيد واتى الطاعات وجانب الشرك وسائر المعاصي كان من أهل الجنة بإذن الله تعالى وأكثر ما يدخلهم الجنة العمل الصالح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعمل الصالح مقامات ودرجات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو أي عن المعاصي والذنوب والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم في صلاتهم خاشعون الصلاة ذهب خشوعها في هذا العصر ذهب خشوعها بالجوالات والموبايلات ذهب خشوعها بدوامة الحياة والمشاغل والصوارف والملاهي التي لحت الناس ذهب خشوعها بالقلوب الخاوية فالصلاة جوارح بغير روح وحركات بغير سكينة والذكر الفاض بغير معاني والقيم تشدق وشعارات بغير ممارسة إن مشكلة الأمة أنها حتى الصلاة يريدون الصلاه الميسوره السهله يجلسون امام التلفاز الساعات الطوال وامام الفضائيات بالساعات الطوال وامام الوفد الاستاد بالساعات الطوال وفي الصلاه لو ان الامام اطال يقول لك ثاني انا ما بصلي مع الناس دي مالو ولد بسورات طويله الصلاه العاديه مش الخطبه الصلاه العاديه البيقرو فيها الايات العاديه دي يقول لك يا شيخ انت قل والله حتى مرت عليكم ولا شو؟ يقول لك يا أخي ما في كان لكن انت مضجر مالك الا ألا تستشعر أنك تقف بين يدي الملك وتناجي على الغيوب أما وإنك لو دخلت على مسؤول لما تمنيت أن تنقطع المكالمة ولا تنقطع المناجات ولا تنقطع المقابلة أنت تقابل رب العالمين تسائله وتناجيه ينبغي أن تستشعر ذلك والذين هم في صلاة خاشعون وخشوع الصلاة يدبعوا والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون وهذه مهمة الاموال وإنفاق الاموال من أكثر ما يدخل الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له يدخل الجنة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون التي وعدهم إياها قال ومساكن طيبة في جنات عدل نتيجة انفاقهم وجهادهم في سبيل الله تعالى لذلك العمل الصالح ثالثا من أعظم أبواب الجنة التي ينبغي أن تعلم أن الجنة بالرغم من أن طريقها شاق, شاق ومرتقاها صعب لأن فيه مخالفة للنفس ومخالفة لعضوذها وأهوائها بالرغم من ذلك فالجنة أقرب إلى حدكم من شراك نعله والنار كذلك الجنة تحت أقدام الامهات الجنة تحت أقدام الأمهات حديث في الترمذي وصححه الألباني الجنة تحت أقدام الأمهات الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فضعه وإن شئت فتركه الوالد أوسط أبواب الجنة من عراد الجنة فليلزم بالروالدين ليس بأمر بعيد لا يقال لك افعل كذا وافعل كذا إن الوالد إذا مات والوالد إذا مات نادى منادي من السماء لقد مات اللذان كنا نرحبك من اجلهما فاعمل عملا ترحم به الوالد والوالده من اعظم ابواب الجنة الحارث الحكلي رحمه الله لما ماتت والدته بكى بكاء شديدا قالوا انت صابر انت عالذ قال والله ابكي لأن بابا من ابواب الجنه كان مفتوحا ثم اغلق علي كان بابا من ابواب الحسنات الجاريه كان بابا من ابواب الخير والبر الوالد والوالده سهل جدا طريق الجنة الزمها فإن الجنة تحت أقدام الأمهات كلام عجيب كلام ميسور وبسيط وسهل جدا الجنة مع الوالد ومع الوالدة في طاعتهما وبرهما والإحسان إليهما وخفض الصوت والجناح لهما وتحمل أذاهما خاصة الوالد بعد ما يكبر يبقى بعد ذا يتجر عليه ويتكلم كلام بر راسه داير شيء من التحمل وداير كده وسبحان الله قديما قال السلف الوالد الأبو بره بالانفاق والوالده برها بالاشفاق الوالد تدي أبوك تدي كان مفلس بيعمل لك مشاكل بتكلم كثير وبينتكلم الناس كلهم ما بيديني وبخليني بلاء قروش بتكلم الأمة دي كلها بيفتح بس خليني يمسي خشبه ده الوالدة ماذا يقوله كتير كتيب الوالدة دايدة بوس في الراس وقعات جنبها وما تبسيك من ايده كيف يا امي انت تتحسسها سيقول لك عافية منك عافية منك ورديانا عهدك لكن الاب والله كان مستلك العيد يقول لك الدين ادينا بالله خلينا من الحركات بداعتكم دي يقول لدينا الوالدة برها من إشفاق. والوالد بره من إنفاق. وهذا اب رسال وميسور اذا كان رضا الوالد بأقل شيء والله لا يحتاجان إلى مالي كثير إنما إلى الكلمة الطيبة والابتسامة الحانية والترفق لكن للأسف الشديد نحن نعيش في عصر قل فيه البر البر يدخل الجنة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة مر في الجنة فسمع رجلا يرتل القرآن ترتيلا فسأل عنه فإذا هو أحد أصحابه سألت قال من هذا قالوا حارثة ابن النعمان ابن نفع الخزرج النجار من بن النجار اسم حارثة ابن النعمان قال صلى الله عليه وسلم ولقد مررت بالجنة فسمعت قراءة طيبة جوجة من القرآن فسألت فقيل قراءة حارثة ابن النعمان ذلكم البر ذلكم البر لأنه أشهر عمل كان مشهورا به بره بأمه قال ذلكم البر ذلكم البر يعني دخلوا جنة وخلي رجول جنة قرآن بره بوالدته وهو من الذين يوم حني مر على النبي عليه الصلاة والسلام قال فوجدت معه رجلا لم أعرفه فلم أسلم عليهما قلت لعلي أشغل رسول الله عن الرجل راجل ما شافه قبل كده قال ممكن أنا أشغل رسول الله ما قال رسول فقال الرجل وكان جبريل يا محمد من هذا قال له هذا حارث بن النعمان قال أما وإنه من المئة الصابرة يوم حنين من الذين أعد لهم الله أرزاقهم في الجنة أما وإنه سلم لرددنا عليه السلام قلنا لو كان سلم كنت عليه من الذين أعد الله لهم أرزاقهم في الجنة من المئة الصابرة ذلكم البر ذلكم البر در الوالدين ومن اعظم طرق الجنة التي تقود المؤمن إلى الجنة التقوى كل الآيات عن التقوى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في مقام كريم إن المتقين في جنات وعيون إن للمتقين مفازا حدائق واعناب وكواعب اتراب وكأس انذهاق إن للمتقين المتقون الذي مثل جنة التي وعد المتقون التقوى أن لا يراك الله حيث نهات وأن لا يفتقدك حيث أمرك التقوى أن تراقب الله في السر والعلن أن تترك المعاصي أن تجتنب الموبقات أن تترفع وأن تسمو على الرزائم أن تكون من أصحاب الشدائد ومن, ومن طرق الجنة التي تقود إلى الجنة الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ودفع النفس للموت في سبيل الله إن في الجنة مئة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ولا تحسب أن الذين قتلوا سبيل الله لا تحسبنهم من الأموات أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يرحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يا ايها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون الجهاد في سبيل الله أعظم الدرجات وهو يدخل الجنة مما لا شك فيه ونحن امه ضعف فينا الجهاد وماتت فينا النخوة وقتلت فينا الرجول والكرامة كل يوم يهان الإسلام بلون من الألوان ففي ديار المسلمين يبث كلام المقريزي الدكتور الموهوم طعنا في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يبلغه وأمريكا تدنس المصاحف أين في قونتنامو لماذا استفزازا للمستجوبين من أبناء المسلمين الذين ما سأل عنهم أحد وما تكلمت عنهم دولة أمريكا تفضح نفسها من داخل أجهزتها كانوا ياخذون المصحف امام المستجوب يعذبونه بصنوف التعذيب المختلفه بل كما فعل في سجن ابو غريب ويعروه وبي... وبيتع... والعبث وبيع... باعضائه التناسليه يفعل به كل شيء ولكن اقسى انواع التعذيب ان يعذب بمقدساته يحمل المصحف كتاب الله جل جلاله يحمل ويوضع في دورات المياه وعلى المجاري هكذا اثبتت ان يوزويك في عالم لا يحترم الا القوه في عالم صار فيه المسلمون ضعفاء كل انتهكت مقدساتهم القدس والان احيط بها وما احيط بها العراق في المنطقه الان محاصره في العراق الان محاصره في العراق ضربت البيوت وهدمت على رؤوس أهلها، العرافة الدولية تسمع بإخراج الجرحى لأنهم صاروا عجز عجزة أمريكا منعت حتى المنظمات الدولية الإنسانية أن تأخذ جريحا واحدا لا ميت من تحت الانقاض ولا جريح يخرج من تحت الانقاض ليموتوا جميعا تفننت أمريكا في تعذيب العالم الإسلامي في حين صمت من العالم الإسلامي احتلت دياره وانهبق نفقه واخذت الثروات من ديارهم وقتلتهم في في, في ديارهم وانتهكت حرماتهم وانتهكت حرماتهم ودعمت اسرائيل واحتلت القدس وما بقي شيء الا ان يدنس المصحف تعذيبا لهؤلاء ولقد ضج العالم ولم ارى في السودان ضجه حتى الضجه التي تؤبى عن بعض المشاعر لم نسمع بها في باكستان مظاهرات عارمة وفي أفغانستان مظاهرات كبيرة الأزهر يخرج بيانا ويندد الكويت البيانات تخرج السعودية تستنكر رسميا عند الأمم المتحدة بأن هذا يطعن في مقدسات المسلمين وهو الله أكبر من صنيع الذين ال الذين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا المصحف وأن يمزقوه ورقة ورقة وأن يضعوها تحت الأقدام نكايه في هؤلاء الذين لا يدافعون عن مصحفهم وهل هكذا يهزم الدين والله لو قطع العالم الإسلامي أفراده وشعوبه اطفاله ونساؤه ورجاله يربا يربا لما تركنا هذا الدين إلى أن يفصل الله بيننا وبين عدونا إن حملات التشكيك التي بدأت تطيل عبر الفضائيات التشكيك في الثوابت عبر وسائل الإعلام نلجأ من منه اذا كانت جامعه الخرطوم تكتسح من الالمانيين بخمسه الف صوت خمسه الف دين من وين الخمسه الف دين من وين ابناء منه هل ترجع قاعدين معا هل دير طلاب الجامع لابسين جيافه ومن المواصلات ومن شويه خمسه الف صوت للتحالف العلماني الذي يطعمونه في الدين ابو السن الفات اكتبوا البسمله وانا والله اشك في هذه النتيجه والله اشك في النتيجه دي معقول ابناء المسلمين الذين تربوا في مساجدنا وشبابنا الذين حذروا من اصلابنا يصوتون الشعيرين في جامعه الخرطوم لماذا حكايه في المؤتمر الوطني ام ماذا بالمظالم التي وقعت عليهم لماذا لا يفصل الناس بين الدين السر النزيه وبين ممارسات اهله رفضوا البسمله وشرب الخمر في دار الاتحاد في اتحاد جامعه الخرطوم لكن ما خمره بيرا قالوا عرجي لان العرجي من التراث السوداني العرجي والمريسة تراث ينبغي ان يدافع عنه يا للحول ويا للعار ولكن ليس العار عار هؤلاء العار عار من اتى بهم والعار عار من صوت لهم ولقد وصلت الى قناعه راسخه بانه ان الامه تحتاج الى دعوه خلونا من انتخابات والكلام الفارغ يا اخي انتخاب شو انتخابات وامنو انتخابات وصلت الى قناعه الراسخ ان هذه الامه تحتاج الى دعوه واعاده صياغه ومن هي التربيه والتصفيه من الاول دعونا من هذه الترهات دعونا من الكلام الذي لا يوصل علموا الناس الدين فهموهم الصواصل علموهم العقيده اخبروهم ان لله ولاه ولي ولاه اهله وان هنالك براء يتبرأ من الشرك واهله البسملة. بسملة. قالوا بسملة. بسملة. ليه؟ ليه؟ البسملة قالوا ما بنجد البسملة ليه؟ يا إخواننا أنتوا عداء قالوا نحن ناس قوميين لو كتبنا بسم الله النصارى برضو تقولوا جيبوا حاجات تانية فشعارهم الله الوطن الانسانية ولا الحقيقة ما عارف كلام فارغ كلام فارغ الله بس لا تقول وطن لا تقول لي انسانية ده كلام فارغ بسم الله الرحمن الرحيم لكن والله لقد صدمتكم خمسة الف طالب خمس ألف طالب يصوتون للتحالف حق لأمريكا أن تدنس المصحف حق لأمريكا أن تقتل الناس حق لأمريكا أن تحتل السودان من الذي سوف يدافع الذين يصوتون للتحالف التحالف برامجه الغناء والرقص كل يوم حفلة الطلاب داري هجيك دي الممكن يحملوا سلاح يحمي أمة يدافع عن مقدسات يا أمة الإسلام أين ذهب الجهاد أين ذهبت قيم التضحية أين ذهبت قيم الانفاق في سبيل الله نحن الآن نطرح إذاعة إذاعة من أجل أن ننافس من أجل أن نعلم الناس الدين الحب والإسلام النزيل لالى يومنا هذا لم نجد دعم لا من السلطات الرسمية الذين اجراءاتهم طويله ومعقدة في تصديق إذاعة تعلم الناس للرب العالمين في ظل مجتمع يقتسع أعظم جامعاته جامعة الخرطوم العلمانيون بخمسة آلاف طالب هل هؤلاء علمانيون أفكار ومعتقدات أم أنها علمانية الانطلاقة والحريه الزائفة والإباحية الآثمة الآثمة ما الذي أصاب ديار المسلمين الطريق إلى الجنة بتضحية الوجهات أمريكا دنست مقدسات الأمة وفعلت هذا آخر أعداد ويك تقول أن هذا فعل في سجن جونتنامو أمام الأسرة أمريكا تدنس كتاب الله ولكن لا تستطيع كتاب الله في صدور الناس باقي كتاب الله في حدقات العيون خالد كتاب الله لا يمحي من الوجود كتاب الله يدافع عنه من انزله للناس هدى كتاب الله ان نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون لكن هذا يدل على الشق نرجو من السودان دولة وشعب موقف يصل الى الناس جميعا الدول تقدم الأزهر الأزهر الذي كان احيانا لهم وازناته يداهم ويداري أخرج فل أخرج بياما يستذكر فيه ما حصل في وما يحصل اليوم في العراق الآن في هذه اللحظه تجلسون تحت المكيفات وتحت المراوش وفي الظل تضرب بيوت وتدمر منازل والأمة تنظر إلى الناس تنظر إليهم في في مدينة المقام في العراق يا أمة الإسلام الجهاد يدخل الجنة ولكنه يعز في الدنيا يجعل أصحابه في الدنيا أعزاء يعيشون في الدنيا أعزاء هذا مما يدخل الجنة ومما يدخل الجنة أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه الجنة ليست بعيدة الإحسان إلى الناس تعبدا يدخل الجنة لذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة كانت في ظهر طريق المسلمين فقطعها كانت تؤذيهم شجرة في الشارع بتؤذي الناس قطعها دخل الجنة أربعون خصلة الحديث البخاري أربعون خصلة ما من عبد يعمل بها انتظار موعودها ورجاء ثوابها إلا أدخله الله الجنة قال الراوي سأقول اعلاها وتعرفون أدناها أربعون خصلة أي واحدة فيه تعمل تخش الجنة أربعون خصلة على أساس التوحيد والإيمان أعلاها منيحة العنز تدزون غنماية فقير تقول دي دار عندها نبن أشرب لبنة لما اللبنة يكمل ترجع عليه دي أعلاها دي بتدخل الجنة ما قال له الغنماية كله كله، لا, لا. كل كله دي ما كبير حاجة فيزول جاب غنماية للمسكين قال نخل الغنماية دي معاك لوجه في زول، عنده رغبة في الغنماية قال لي خلاص استفيد منها ورجع عليه بعدين بعد ما كنتهي دي أعلى الأربعين خاصلة أعلاها من فعلها دخل الجنة الجنة, الجنة. احيانا تبدو كانها قريبه واحيانا تبدو وكانها بعيده لكنها قريبه أربعون خصله كل اعمال البر مع الناس تدخل الجنه قال عليه الصلاه والسلام لا لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نيام وصلوا الأرحام تدخل الجنة بسلام شيء بسيطة اطعم الطعام لكن ده، كم تدخل ياكور جعان ليدخل الجنة كم تصل أرحامك ليدخل الجنة لذلك الجنة افعال الخير والبر مع الناس أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج الكلام شهوة والفرج شهوة وكلاهما شهوات لا تستأذن على صاحبها الكلام كان جاء سمح انت ممكن تنظم مع الناس مندفع ومسترسل الكلام حلو في المجالس تقطع وتغتاب وتتكلم الكلام سمح داء بدخل النار وكذلك شهوة النساء تدخل النار وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق وحسن الخلق صله الارحام وإفشاء السلام وطيب الكلام ويطعم الطعام والصلاه بالليل والناس النيام تدخل الجنه بسلام بامانك الجنه طرقها كثيره ثمانيه ابواب باب الصدقه وباب الصوم وباب الصلاه وباب البر وباب الجهاد في سبيل الله ابواب الجنه ثمانيه قال أبو بكر الصديق يا رسول الله هل من داعي يدعى من الأبواب كلها هل في ممكن يدعو من كل الأبواب بالصوم يدخلوا وبالصالح الأخوة أي حي من الجدار قال بلى وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر والرجاء من النبي دعوة صادقة دعوة صادقة عشان كيف الصحابة دخلوا الجنة شافون في الجنة يسمعوا خشخشه نعلين بلال في الجنه لانه ما توضى الا وركع لله ركعتان جعفر بن ابي طالب يطير في الجنه بجناحين مطرجين بالدماء في الجنه ابو بكر في الجنه عمر في الجنه عثمان في الجنه علي في الجنه طلحه في الجنه الزبير في الجنه عد العشره المبشرين رضي الله تعالى عنهم اجمعين في الجنه اهل الجنه اتت ام حارثه تقول يا رسول الله حارثة بن عوف إن ولدي مات هل من أهل الجنة؟ فأصبر أو من أهل النار فأوريك أو الريك أداته منوح على الكف قال أي الجنان أي الجنان يا أم حارثة إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى أي الجنان يا أم حارثة إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى الجنة قريب يحبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها الجنة قريبة قال انس بن النضر إني لا أجد ريح الجنة دون احد بس ريحه قال المسألة قريبة وقال عمير بن الحمام لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل اليوم مقبلا غير مدبر دخل الجنة وفي يده تمرة أكل نصفها وبقي من التمرة نصفها قال إنها لحياة طويل حتى أكل نصف التمرة عشان نزل اخو نصف تمرة لأنها كم دقيقة دقائق معدوده دي قال عنها حياه طويله فالقى تمرة وقاتل وقتل قال عليه الصلاه والسلام بخن بخن لعمر بن الحمام قال اني اراه يكمل نصف التمره الان في الجنه فعلا كانت حياه طويله عمرو بن الجبوح الانصاري جاء يريد القتال يوم هو عرج فرد لعرجته قال اتردونني لعرجتي اني اريد ان أطأ الجنه بعرجتي هذه قاتل وقتل قال اراه الان يسير في الجنه بدون عرجه دخلوا الجنة والعرج يصلح حاله وماشي يجلدوا الجنة قال زين ما حصل حاجة اراه الان يمشي يسير في الجنه بدون عرجه ويا معشر الانصار انم يكون من أقسم ومن لو اقسم على الله لا ومنهم عمرو بن الجموح الانصاري الجنه قريبه لمن كانت له همة وقاده وعزيمه مضاءه وإرادة قوية وعمر صالح حاضر وخوف من الله وخشوع وخضوع لله وتقوى ومجانب للمعاصي وتوحيد وعقيدة صحيحة وإيمان بالله راسخ وبر للوالدين وإحسان إلى الخلق وصلة للأرحام وبر مع, الخلق مع العباد وحسن خلق مع القريب والبعيد الجنة هذا طريقها وهذا سبيلها اسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اهلها وان يتقبل منا واياكم اجمعين وان يجعلنا واياكم من اهل الجنه برحمته وليس باعمالنا يا ارحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطريق إلى جنات الخلود ليس بالأمر الهين إنه رضا الرحمن وإنه الرضوان إنه الخلود والنعيم الابدي والسعادة التامه والنعيم المقيم الطريق إلى جنات الخلود بذلت في سبيله أرواح وهدرت في سبيله دماء الطريق إلى جنات الخلود فارق فيه الناس القبيله والأهل والعشيرة والأرحام وتجردوا لله الطريق إلى جنات الخلود ليس بالأمر الهين ولا بالسبيل السهل وإنه ليسير على من يسره الله عليه والا ان سلعه الله غاليه ألا ان سلعه الله الجنه طريقها قد استبان ودليلها قد وضح وسبيلها قد اسفر امامك ما بقي الا العمل ومن رحمه الله بعباده التيسير والتخفيف في السلسله الصحيحه من قرا قل هو الله احد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنه من صلى البردين دخل الجنه العشاء والفجر او الفجر والعصر على اختلاف في التفاصيل من صلى البردين دخل الجنه من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا نزلا طعام كل ما جاء الجامع يخطو صينية انتظر يقولوا دي يوم القيامه لما نيجي بعدين ياكلها من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه كل ما غدا او راح رواه مسلم حاجة بسيطه تمشي الجامع وتجيب. ولا يا اخي انت بسوي درب ما عندك شغل انت غير الجامع اي ما عندك شغل غير الجامع قل لهم كده نزاته بشوف انه صار نزلت كتير ماشيت. ماشي. ماشي. جيت جامع. الصينية في جامع لذاته كثير شديزاته مشيت جيتك جام اصلي اخذته لك في الاخره رجعت اخذته لك واحده ثانيه نزله طعاما يعني ضيافه ضيافه كامله بكل ما فيها وما في تقول بعدين حتى ما اموت وبعد كم سنه ان اكل دم ببور ولا ولا بجنب بيتكرفس ولا ولا بعفن ولا الملائكه والخدام يزهجوا يا اخي عجل لهم 10000 خادم اي زور له صفحتين اناء إن. اي اي واحد في العشر الالف اي اناء فيه لون ليس في الاناء الاخر وكمان في زول بيأكل يقول كده النضوحي كلهم لما نجي في اللاخر بيكون زيج ذاته بيكون ما قال لك يجد لاخرها لاخر الطعام واللون متعه لا يجدها في اولها بجنة قال بعد غاياكم العشرة الاف اي ولد شاي لوا صحنان عشر ألف عشرين الف. عشر ألف بعد ما يكون كلين قال طعامهم ذلك جشى بس بتجشى ويطلع الفضلات رشهم المسك والله بعد ما سمعنا الجنة وقريناها وعرفناها والله كان الله ما دخلنا الجنة بمعاصينا يا خسارتنا ويا ضيعتنا المشكلة بعد ما نعرف الجنة بطريقة كله المشكلة بعد ما نخش بعد ما عرفنا الجنة وعرفنا الفية والله أخشى أن لا نقوى على العمل وإيه كان العمل ميسور طريق الجنة عند المنذر في الترغيب والترهيب وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن عن امهان بنت ابي طالب بتعم الرسول عليه الصلاه والسلام قالت له يا رسول الله دلني على عمل اعمله وانا جالسه ما دايره حاجه فيها الشكل وفيها الضريف ما دايره حاجه سهله بس السهله واردنا السهله قالت له السهله وانا جالسه قالت أن تسبح الله مئة تسبيحة كانت لك كعدل عدق مئة رقبة من ولد إسماعيل ما مئة رقبة ساكت ولد إسماعيل من أنفس الرقاب وتحمدين الله مئة تحميدة كانت لك كمئة فرس مسرجة ملجمة تنفقينها في سبيل الله وتكبر الله مئة تكبيرة كانت لك كمئة بدنه متقبلة مئة نادي تطبح لله وتأكل وتقسم مالا أو, أو, أو تذهب بها وتهديها في مكة اجرا وتهللين مئة تهليله تملأ ما بين السماء والأرض وفي رواية لا تذر ذنبا ولم تسبق ولم تسبق بعمل تهليل مية مرة فهلل الله مية مرة لا تبقي ذنب وما في عمل بيسبق شيء ساكل تسبح الله مية وتحمد مية انت عارف كل والله واحد عشر مرات في ثلاثة دقايق لو حسبت الزمن قعاتي تلر قل والله واحد عشر مرات ثلاثه دقائق بس ثلاثه دقائق قصر في الجنه لبنا ذهب ودبنا في الضب أقسم بالله تقترب ثلاثين سنه ما تلقى واقف في المنشيه خلي قصر في الجنه واقف في المنشيه ثلاثين سنه يقول بقترب وتعب تعب وجي في النهايه كان اللي جلوه واقف في الاسهري ما خلى حد قصر في المنشيح هسه سهل خليه في الجنه ثلاثه دقائق قصر في الجنه ده شو ميتر. والله كلكم يدخلوا الجنه الا من ابى قال ومن يعبى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى اسال الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق وبأنه هو الله لا إله إلا هو جبار السماوات والأرض وقيوم السماوات والأرض ورحمن السماوات والأرض ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارحمنا بجنتك اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اهدنا فيمن هدي وعافنا في من وتولنا في من وبارك لنا فيما اعطي وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاد ولا يذل من واليت اللهم تولنا يا رب العالمين اللهم تول امرنا ولا تتركنا للكفار والطغا يذلوننا يا رب العالمين اللهم عليك بالكفار المجرمين اللهم عليك بالذين دنسوا كتابك اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم شل أيديهم اللهم شل أركانهم اللهم زلزل بنيانهم اللهم, اللهم لا, اللهم لا تقم لهم في الأرض راية واجعلهم لمن خلفهم عبره وايه يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن عونا لهم يا رب العالمين اللهم لا تكلهم الى انفسهم ولا تكلهم الى الناس يا رب العالمين اللهم ايدهم بنصرك ووفقهم بتوفيقك يا رب العالمين انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا